من كان يريد العجلة عندنا لو فيها ما نشاء لمن يريد ثم دعنا ثم دعنا له مجهن ما يشلها مذموم مدحور ومن أراد الآخرة وسعى لها تعيا وهو مؤمن فأولئك, فأولئك كان تعياهم. مشكورة كلن نمدها أولئك أولئك من أعطاء ربك وما كان أعطاء ربك محضرا انظر كيف فالضلل بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيلها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا وقد ربك الله ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما دناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا طالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل كبذيرا